حاميم. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تنزيل من الرحمن الرحيم هذا القرآن تنزيل من الله الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون كتاب بينت آياته أَتَمَّ تبيين وَأَكْمَلَهُ وجعل قرآنا عربيا لقوم يعلمون لأنهم الذين ينتفعون بمعانيه وبما فيه من الهداية إلى الحق بشيرا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ مُبَشِّرًا الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أعد الله لهم من الجزاء الجزيل ومخوفا الكافرين من عذاب الله الأليم فأعرض معظمهم عنه فهم لا يسمعون ما فيه من الهدى سماع قبول وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وقالوا قلوبنا مغطاة بأغلفة فلا تعقل ما تدعون إليه وفي آذاننا صمم فلا تسمعه ومن بيننا وبينك ستر فلا يصل إلينا شيء مما تقول فاعمل أنت على طريقتك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 وويل للمشركين قل أيها الرسول لهؤلاء المعاندين إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي الله أنما ما معبودكم بحق معبود واحد هو الله فاسلكوا الطريق الموصل إليه واطلبوا منه المغفرة لذنوبكم وهلاك وعذاب للمشركين الذين يعبدون غير الله أو يشركون معه أحدا الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون الذين لا يعطون زكاة أموالهم وهم بالآخرة وما فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون إن الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات لهم ثواب خالد غير مقطوع وهو الجنة قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين قل أيها الرسول موبخا المشركين لماذا أنتم تكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين يوم الأحد والاثنين وتجعلون له نظراء تعبدونهم من دونه ذلك رب المخلوقات كلهم وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين وجعل فيها جبالا ثوابت من فوقها تثبتها لألا تضطرب وبارك فيها فجعلها دائمة الخير لأهلها وقدر فيها أقوات الناس والبهائم في أربعة أيام متمة لليومين السابقين هما يوم الثلثاء ويوم الأربعاء سواء لمن أراد أن يسأل عنها ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا او كرها قالتا أتينا طائعين ثم قصد سبحانه إلى خلق السماء وهي يومئذ دخان فقال لها وللأرض إن قاد مختارتين أو مكرهتين لا محيد لكما عن ذلك قالت أتينا طائعتين فلا إرادة لنا دون إرادتك يا ربنا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 يوم الخميس ويوم الجمعة وبهما تم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأوحى الله في كل سماء ما يقدره فيها وما يأمر به من طاعة وعبادة وزينا السماء الدنيا بالنجوم وحفظنا بها السماء من استراق الشياطين السمع ذلك المذكور كله تقدير العزيز الذي لا يغلبه أحد العليم بخلقه فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرض هؤلاء عن الإيمان بما جئت به فقل لهم أيها الرسول خوفتكم عذابا يقع عليكم مثل العذاب الذي وقع على عاد قوم هود وثمود قوم صالح لما كذبوهما إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فانا بما أرسلتم به كافرون حين جاءتهم رسلهم يتبع بعضهم بعضا بدعوة واحدة يأمرونهم ألا يعبدوا إلا الله وحده قال الكفار منهم لو شاء ربنا انزال ملائكه إلينا رسلا لأنزلهم فإنا كافرون بما أرسلتم به لأنكم بشر مثلنا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 تكبروا في الأرض بغير الحق وظلموا من حولهم وقالوا وهم مخدوعون بقوتهم من أشد منا قوة لا أحد أشد منهم قوة بزعمهم فرد الله عليهم أولا يعلم هؤلاء ويشاهدون أن الله الذي خلقهم وأودع فيهم القوة التي أطغتهم هو أشد منهم قوة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 وهم لا ينصرون فبعثنا عليهم ريحا ذات صوت مزعج في أيام مشؤومات عليهم لما فيها من العذاب لنذيقهم عذاب الذل والمهانة لهم في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة الذي ينتظرهم أشد إذلال لهم وهم لا يجدون من ينصرهم بإنقاذهم من العذاب وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَا هُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَأَمَّا ثَمُودُ قَوْمٌ صَالِحٌ فَقَدْ هَدَيْنَاهُمْ بِتَبِينِ طَرِيقِ الْحَقِّ لَهُمْ فَفَضَلُ الظَّلَالَ عَلَى الْهِدَايَةِ إلَى الْحَ فأهلكتهم صاعقة العذاب المهين بسبب ما كانوا يكسبونه من الكفر والمعاصي ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا بالله ورسله وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أنجيناهم من العذاب الذي حل بقومهم وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُ اللَّهُ أَعْدَاءَهُ إِلَى النَّارِ تُرَدُّ الزَّبَانِيَةُ أَوَّلَهُمْ إِلَى آخِرِهِمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْهَرَبَ مِنَ النَّارِ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون حتى إذا ما جاءوا النار التي سيقوا إليها وتنكروا لما كانوا يعملون في الدنيا شهدت عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مره وإليه ترجعون وقال الكفار لجلودهم لما شهدتم علينا بما كنا نعمل في الدنيا قالت الجلود جوابا لأصحابها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة عندما كنتم في الدنيا وإليه وحده ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وما كنتم تستخفون حين ترتكبون المعاصي حتى لا تشهد عليكم أسماعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم لأنكم لا تؤمنون بحساب ولا عقاب ولا ثواب بعد الموت ولكن ظننتم أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما تعملونه بل يخفى عليه فاغتررتم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين وذلكم الظن السيء الذي ظننتم بربكم أهلككم فأصبحتم بسبب ذلك من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين فإن يصبر هؤلاء الذين شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم فالنار مستقر لهم وَمَأْوَاهُ يَأْوُونَ إِلَيْهِ وَإِن يَطْلُبُوا رَفْعَ الْعَذَابِ وَرِضَا اللَّهِ عَنْهُمْ فَمَا هُمْ بِنَالِغِينَ رِضَاهُ وَلَا دَاخِلِينَ الْجَنَّةَ أَبَدًا وَقِضْنَا لَهُمْ قُرْنًا أَفَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وهيأنا لهؤلاء الكفار قرناء من الشياطين يلازمونهم فحسنوا لهم سوء أعمالهم في الدنيا وحسنوا لهم ما خلفهم من أمر الآخرة فأنسوهم تذكرها والعمل لها ووجب عليهم العذاب في جملة أمم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين حيث خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بدخولهم النار وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الكفار متواصين فيما بينهم لما عجزوا عن مواجهة الحجة بالحجة لا تسمعوا لهذا القرآن الذي يقرأه عليكم محمد ولا تنقادوا لما فيه وصيحوا وارفعوا أصواتكم عند قراءته له لعلكم بذلك تنتصرون عليه فيترك تلاوته والدعوة إليه فنستريح منه فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون فلنذيقن الذين كفروا بالله وكذبوا رسله عذابا شديدا يوم القيامه ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون من الشرك والمعاصي عقابا لهم عليها ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ذلك الجزاء المذكور جزاء أعداء الله الذين كفروا به وكذبوا رسله النار لهم فيها خلود لا ينقطع ابدا جزاء على جحدهم لآيات الله وعدم إيمانهم بها مع وضوحها وقوة حجتها وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعل تحت أقدامنا ليكونان من الأسفلين وقال الذين كفروا بالله وكذبوا رسله ربنا أرن اللذين أضلانا من الجن والانس إبليس الذي سن الكفر والدعوة إليه وابن آدم الذي سن سفك الدماء نجعلهما في النار تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين الذين هم أَشَدُّ أهل النار عذابا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 ولما ذكر الله جزاء أعدائه ذكر جزاء أوليائه فقال إن الذين قالوا ربنا الله لا رب لنا غيره واستقاموا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه تتنزل عليهم الملائكة عند احتضارهم قائلين لهم لا تخافوا من الموت ولا مما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم في الدنيا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها في الدنيا على إيمانكم بالله وعملكم الصالح نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا فقد كنا نسددكم ونحفظكم ونحن اولياؤكم في الآخرة فولايتنا لكم مستمرة ولكم في الجنة ما تشتهيه أنفسكم من الملذات والشهوات ولكم فيها كل ما تطلبونه مما تشتهونه نزلا من غفور رحيم رزقا مهيا لضيافتكم من رب غفور لذنوب من تاب إليه من عباده رحيم بهم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى توحيد الله والعمل بشرعه وعمل عملا صالحا يرضي ربه وقال إنني من المستسلمين المنقادين لله فمن فعل ذلك فهو أحسن الناس قولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ولا يستوي فعل الحسنات والطاعات التي ترضي الله ولا فعل السيئات والمعاصي التي تسخطه ادفع بالخصلة التي هي أحسن إساءة من أساء إليك من الناس فإذا الذي بينك وبينه عداوة سابقة إذا دفعت إساءته بالإحسان إليه كأنه قريب شفيق وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولا يوفق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا على الإيذاء وما يلاقونه من الناس من السوء ولا يوفق لها إلا ذو نصيب عظيم لما فيه من الخير الكثير والنفع الوفير وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإن وسوس لك الشيطان في أي وقت بشر فاعتصم بالله والجأ إليه إنه هو السميع لما تقوله العليم بحالك ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن آيات الله الدالة على عظمته وتوحيده الليل والنهار في تعاقبهما والشمس والقمر لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا تسجدوا للقمر وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَحْدَهُ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَهُ حَقًّا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا وَأَعْرَضُوا وَلَمْ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الْخَالِقِ فَالْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ هُمْ عِندَ اللَّهِ يسبحونه ويحمدونه سبحانه في الليل والنهار معا وهم لا يملون من عبادته. ومن آياته أنك ترى الأرض قاسعة، فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياته الدالة على عظمته وتوحيده وعلى قدرته على البعث أنك تعاين الأرض لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تحركت بسبب نمو المخبوء فيها من بذور وارتفعت إن الذي أحيى هذه الأرض الميتة بالنبات لمحي الموتى وباعثهم للحساب والجزاء إنه على كل شيء قدير لا يعجزه إحياء أرض بعد موتها ولا إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا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 بإنكارها والتكذيب بها وتحريفها لا يخفى حالهم علينا فنحن نعلمهم افمن يلقى في النار افضل ام من ياتي يوم القيامه امنا من العذاب اعملوا ايها الناس ما شئتم من خير وشر فقد بينا لكم الخير والشر ان الله بما تعملون منهما بصير لا يخفى عليه شيء من اعمالكم إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم من عند الله لمعذبون يوم القيامة وإنه لكتاب عزيز منيع لا يستطيع محرف أن يحرفه ولا مبدل أن يبدله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بنقص أو زيادة أو تبديل أو تحريف تنزيل من حكيم في خلقه وتقديره وتشريعه محمود على كل حال ولما ذكر الله حال المكذبين بالكتاب صبر رسوله وسلاه بما كان يلقاه من قبله إخوانه من الرسل من التكذيب والسخرية والافتراء فقال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ما يقال لك أيها الرسول من التكذيب إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فاصبر فإن ربك لذو مغفرة لمن تاب إليه من عباده وذو عقاب موجع لمن أصر على ذنوبه ولم يتب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 هؤلاء ينادون من مكان بعيد ولو أنزلنا هذا القرآن بغير لغة العرب لقال الكفار منهم لولا بينت آياته حتى نفهمها يكون القرآن اعجميا والذي جاء به عربي قل أيها الرسول لهؤلاء القرآن للذين آمنوا بالله وصدقوا رسله هداية من الضلال وشفاء لما في الصدور من الجهل وما يتبعه والذين لا يؤمنون بالله في آذانهم صمم وهو عليهم عما لا يفهمونه أولئك الموصوفون بتلك الصفات كمن ينادون من مكان بعيد فكيف لهم أن يسمعوا صوت المنادي ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب ولقد أعطينا موسى التوراه فاختلف فيها فمنهم من آمن بها ومنهم من كفر بها ولولا وعد من الله أن يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه لحكم بين المختلفين في التوراة فبين المحق والمبطل فأكرم المحق وأهان المبطل وإن الكفار لفي شك من أمر القرآن مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل عملا صالحا فنفع عمله الصالح عائد إليه فالله لا ينفعه العمل الصالح من أحد ومن عمل عملا سيئا فضرر ذلك راجع إليه فالله لا تضره معصية أحد من خلقه وسيجازي كلا بما يستحقه وما ربك أيها الرسول بظلام لعبيده فلن ينقصهم حسنه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 ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد إلى الله وحده يرد علم الساعة فهو وحده يعلم متى تقع فلا يعلم ذلك غيره وما تخرج من ثمرات من أوعيتها التي تحفظها وما تحمل من أنثى ولا تلد إلا بعلمه لا يفوته من ذلك شيء ويوم ينادي الله المشركين الذين كانوا يعبدون معه الأصنام موبخا إياهم على عبادتهم لهم أين شركاء الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء قال المشركون اعترفنا أمامك لا أحد منا يشهد الآن أن لك شريكا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصَ وَغَابَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَهُ مِنَ الْأَصْنَامِ وَأَيْقَنُوا أَنَّهُمْ لَا مَهْرَبَ لَهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَلَا مَحِيصَ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وان مسه الشر فياوس قنوط لا يمل الإنسان من طلب الصحة والمال والولد وغير ذلك من النعم وإن أصابه فقر أو مرض ونحو ذلك فهو كثير اليأس والقنوط من رحمة الله وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّا أَمَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي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 ولئن أذقناه منا صحة وغنى وعافية بعد بلاء ومرض أصابه ليقولن هذا لي لأني أهل له ومستحق وما أظن الساعة قائمة ولئن فرض أن الساعة قائمة فإن لي عند الله الغنى والمال فكما أنعم علي في الدنيا لاستحقاقي ذلك ينعم علي في الآخرة كَلَنُخْبِرَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ بِمَا عَمِلُوا مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ بَالِغٍ فِي الشِّدَّةِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة الصحة والعافية ونحوها غفل عن ذكر الله وطاعته وأعرض بجانبه تكبرا وإذا مسه مرض وفقر ونحوه فهو ذو دعاء لله كثير يشكو إليه ما مسه منه ليكشفه عنه فهو لا يشكر ربه إذا أنعم عليه ولا يصبر على بلائه إذا ابتلاه قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به وكذبتموه فكيف سيكون حالكم؟ ومن اضل ممن هو في عناد للحق مع ظهوره ووضوح حجته وقوتها سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد سنري كفار قريش آياتنا في آفاق الأرض مما يفتحه الله للمسلمين ونريهم آياتنا في أنفسهم بفتح مكة حتى يتضح لهم بما يرفع الشك أن هذا القرآن هو الحق الذي لا مريت فيه أولم يكفي هؤلاء المشركين أن القرآن حق بشهادة الله أنه من عنده ومن أعظم شهادة من الله فلو كانوا يريدون الحق لاكتفوا بشهادة ربهم ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ألا إن المشركين في شك من لقاء ربهم يوم القيامة لإنكارهم البعث فهم لا يؤمنون بالآخرة لذلك لا يستعدون لها بالعمل الصالح ألا إن الله بكل شيء محيط علما وقدرا